من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ ذَا أَنِئْتِي القوم الْظَالِمِينَ قوم فرعون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 فأتي يا فرعون فقولا ماذا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين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 قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّاعَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا الَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَوْمُ سَلَامَ ما الْقُمَانَ ألقوا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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا من إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا, كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرب إنكم متبعون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 أجمعين، ثم أغرقوا الآخرين، إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم، عليهم نبأ إبراهيم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ أَوْ أَمْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا آَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صرق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال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 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله لا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضللنا المجرمون فما لنا من شافع ولا صديق حميم فلو ان لنا كروتفا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 قالوا لئن لم تنته يا لوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني وبمن معي من المؤمنين فانجنا ومن معه في الفلك المشحون ثم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 قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إن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 قال هذه ناقة لها شرق ولكم شرق يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْطٌ عَلَا تَتَّقُونَ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 قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القادين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهلا أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء بطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو الرحيم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 من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين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 ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها أنذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون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 بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمذن قلب ينقلب